بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس, يا أيها الناس اذا كانت ق د ر ة مخلوق أ ن ي أ ت ي بعرش بلقيس من أ ر ض اليمن إ ل ى أ ر ض فلسطين فكيف ب ق د ر ة الله جل جلاله هذا مما يقود العبد ويسوقه لمعرفه بعض العلم عن ر ب تبارك و ع ا ل يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد اي شئ يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد مما يزيد المؤمن يقينا ب ع ظ م ة ربه و ؤ ي ا اهل أ ف ض ا ل ربه على خلقه يرى العبد فضل الله جل وعلا الخاص على بعض خلقه كيف أن الله جل وعلا كان يصلوا إليه ينالوا الربانية والعطايا اصطفاهم أن أبدا أن من ولن المنحة الله وعلا واشتباهم وما ما وصلوا العطاء جل لهم إلى الإلهية هذه إ ل ا بفضل الله جل وعلا اختلف الناس في ا ل م س ي ح عيسى بن مريم شرقوا فيه وغزربوا قالت فيه اليهود ما قالت وزعمت النصارى فيه ما زعمت قال الحق تبارك وتعالى عنه ان هو الا عبد أ ن ع م ن ا عنه وجعلناه مثلا لبني إ س ر ا ئ ي ل فما المسيح إ ل ا عبد لكنه قيد ب أ ن الله جل وعلا أ ن ع م عليه ف م ع م ة الله عليه هي الذي جعلته آ ي ة للناس م ح ت ف ا به ا ل س م ا و ا ت ا ل ع ل ا وينزل في آ خ ر الزمان هذه كلها عطايا ربانيه ومنح إ ل ه ي ة والله يقول الله أ ع ل م حيث يجعل حيث يجعل رسالتك ه الله خليله إبراهيم يرى العبد ما أفاء الله على و ي إبراهيم, وكيف إبراهيم مجتبى وحبيبا مصطفى ونبيا عليه عليه ف مصطفى كان عبدا مجتبا صلوات الله وسلامه عليه أثنى الله عليه حتى على أعدائه أثنى أنسنة مرتبى وخصومه على حتى ما كان إ ب ر ا ه ي م يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إ ن أ و ل ى الناس ب إ ب ر ا ه ي م الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آ م ن و ا والله ولي المؤمنين كلها آ ي ا ت تدل على عظيم رفيع ق د ر صلوات الله وسلامه عليه قبل أ ن تبحر في م ع ر ف ة فضل إ ب ر ا ه ي م وعلو منزلته استبق إ ل ى ذلك لان تعلم أ ن الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه ونظير هذا أ ن تنظر فيمن آ ت ا ه م الله ا ل ق د ر ة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 هذا مما يقود العبد ويسوقه ل م ع ر ف ة بعض العلم عن ربه تبارك وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون م ن د و ن ه م ا ي م ل ك و ن من ق ط م ي ر إن ت د ع و ه م ل ا ي س م ع الاسلاميه ا س ت ج ا ب و ا ل ك م ويوم ا ل ق ي ا م بشرككم ة يكفرون و ل ا ي ن ب ى